بَتَ الأَرْضُ تَأْكُلُ مَنْ سَأَفَ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِنَتِ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا نَبِذُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَمَاءٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ يَمِينٌ وَشِمَالٌ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 وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرًا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّكُم مَّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وقال الذين كفروا لنؤمن لن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى ترائذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لقُلنا مؤمنين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 وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن به عذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس, ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم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 قبلهم وما بلغوا من شر ما آتيناهم فكذبوا رسولي فكذبوا رسولي فكيف كان لكير قل إنما أعظم بواحدة أن تقوموا لله مثله وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم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 بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياع من قبل انهم كانوا في شك مريب